بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد قلنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد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 وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مطربة أو مسكينا ذا متربة